وإننا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد ثَمَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَظَامَّ ثُلُولَ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهدود وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة رب بكم إذا استوعتم علي وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر اَرَأَيْتَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْرٍ ولقد بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى لفضيله الدكتور وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا دا مما وجدتم عليه آباؤكم، قالوا إن بما أرسلتم به انتقمنا من جب، كيف كان عاقبة المكذبين؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ. اتعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ اجاهم الحق ورسولهم مبين ولمما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل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 ما يجمعون، ولو لئن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يك. أقر بالرحمن لبيوتهم سقفا من, سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَإِنَّهُمْ لَا عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُتَدُونٌ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا فليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِن ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّرِبِ اُمَّ أُتْهِدِ لِلْعُمَى كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّنَا مِنْ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَس المن مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا من مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْرِ وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا رب بك بما عهد عندك ان انا لمهتدون كشفنا عن غم العذاب اذا هم ينكثون وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الْمَلَائِكَةُ مقترنين فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا we obeyed them Then we started with them together Then we وَلَمَّا ضُرِبَ بَابٌ مِّن مَّرْيَمَ مثلاً إِذَا قَوْمٌ كَم مِّنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو ما ضربوه لك إلا جذلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولم ننسا اولجا منكم الملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم تقوم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ من بَيْنِهِمْ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخِ اللَّاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ ظَالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ 12. <تصفيق> لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ام أبرموا أمرا فَإِنَّا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكم توبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اوعل العابدين سبحان رب بِسْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَأَنَّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ أَيَلَا يَقُومُ يَوْمُهُمُ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وتبارك الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه انما من يشهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سَأَنْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُون وَكِلِهِ يَا رَبِّ إن هؤلاء